عليه رحمة الله. بل س م ا ل ه ان ل ر ح م الشيخ ر ربيع حفظه الله تعالى ذهب وقاتل مع الشيخ جميل الرحمن في أ ف غ ا ن س ت ا ن بل ربي الشيخ الله تعالى إن حفظه <تصفيق> فمعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيده الصالحه أن تفعل محمد فاوصي ب ا ل إ ش د ا د من كتبهما ن س أ ل الله أ ن يوفق الجميع لما يرضيه من ش ا م وان يوفق جميع المسلمين بما فيه الله وصلاح ل ا ل ا ح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن محمد ع ب د ه ورسوله صلى اعقد ل ل ه ل وعلى آله وسلمت سليما الإخوة والأخوات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة جلسة مباركة في هذا اليوم الأحد ي كثيرا أيها في ه وصحبه سبحانه هذه هذا و بعد مباركة أما م ا أن ف ل ل س ا س عشر ش من هذه ر محرم واربعمائة لهجرة لعام وسلم ثلاثين والف النبي صلى الله عليه وسلم أعقد ه الجلسه ة أ ي ا الإخوة والأخوات في مناقشه بعض ما ذكره الشيخ الدكتور نبيل العوضي وفقه الله عز وجل لسبيل صراطه المستقيم ف إ ن الشيخ نبيل ا ل ع و ض ي وفقه الله عز وجل في لقاء ا ل ج م ع ة البرنامج الذي يريعه ا ل إ ع ل ا م ي عبد الله ا ل م ديفر عبر ق ن ا ة خ ل ي ج ي ة وعبر ق ن ا ة ا ل ر س ا ل ة ذكر بعض ا ل أ م و ر التي خالف فيها فيما أ ع ت ق د كتاب الله و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالف الواقع ومن ذلك أ ن ه تكلم خلال لقاء ا ل ج م ع ة فيما يقارب الثلث س ا ع ة إ ل ى النصف س ا ع ة عن فرقه يزعم أ ن ه ا ف ر ق ة م خ ا ل ف ة ل أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة و أ ن ا خ ر ج ت عن اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة لذلك سماهم مرجئه ة العصر م ل و العصر ه السنة والجماعة لذلك الاسم ل استحقوا هذا الاسم مرجئة ع وقد أصولا ذكر لهم أصولاً اعتقد وفقه الله عز وجل وفقه المستقيم أعتقد اعتقد للسالة الأصول عز مرجئة العصر أنهم خالفوا أهل السنة أنهم أنه الخالف فمنها ما هو غير صحيح ومنها ما هو صحيح لكن القول هو قول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و إ ن كان الشيخ الدكتور نبيل العوضي هداه الله عز وجل يقول بغير ذلك فمن ذلك مثلا أ ن المقدم لما س أ ل الدكتور نبيل العوضي ليش ليش الشيء اللي الرجاء بما أخر العمل عن الإيمان في هم أخروه بما صار ما في يجعل الإنسان أنه أخر كافر حتى يجعل عن نعم بما أ ن ك تؤمن داخل قلبك مصدق فقط وصل ا ل أ م ر إ ل ى د ر ج ة التصديق أ ن ت مؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر خلاص مهما فعلت لن تخرج من الايمان إ ي م ن هذا س تعقيلة أهل السنة ا و ج ع مع ة أهم ليسوا مع كل ل ا ا هكذا لكن للأسف مع الطواغيت مع بعض الطواغيت مرجئة. تخيل يا شيخ القذافي العابدين القذافي بعد شوي نجي. والجواب عن هذا أيها الإخوة والأخوات من وجوه الوجه الأول أن الشيخ نبيل هداه الله س للأسف وجوه لكن نترك تخيل نبيل زين نجي عن من أن مع مع مرجئة بعض بعد شوي شيخ في أ و ل اللقاء قال هم أ و ل ا يتهمون غيرهم من أ ك ث ر الجماعات من ه م خ و ا ر ج اختلفت معا انت خارجي ز ع ل عليك ن تم ن الخوارج انتقد اي ن ت ق حاكم الحاكم اللي سمحلك حتى انتقدني في البرلمان انتقدني في باسلوب معينه انتقد حاكم ص ر ت م ن الخوارج هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج هذا المشكله يظهر ان ما فهم شنو معنى الخوارج ولا اصول الخوارج ولا、نعم. عقيده الخوارج、نعم. هذه اول نقطه لازم ان يرجعوا الى تعلم العقيده الصحيحه في البدايه بعض الحكام ا ل ط وضربت ا غ ي ت مثل من؟ و لذلك مثال زي العابدين و ا ل ق ذ ا ف ي أ ن ا أ س أ ل ك هل هؤلاء الذين ترميهم ب أ ن ه م م ر ج ئ ة العصر يخالفون في أ ص ل معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل إ ي م ا ن هم يقولون أ ن ا ل إ ي م ا ن اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعه وينقص ب ا ل م ع ص ي ة وهم يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيرون أ ن الكفر يكون بالاعتقاد و أ ن الكفر يكون بالقول و أ ن الكفر يكون بالعمل لكنهم اتباعا لكتاب الله و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم يتحرزون في رمي الشخص المعين ب أ ن ه كافر إ ل ا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الشروط وانتفاء الموانع مما قد يختلف فيه الناس يختلف لأهل السنة والجماعة يعني أنهم موافقون فيه قد الذين هؤلاء لا يكفرون القذافي أو لا يكفرون لا العابدين علي زين بن هم موافقون ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل أ ص ل لكن حين تكفير الشخص المعين لم يروا أ ن هذه الشروط أو هذه ا لم و ا ن ع لم تنطبق عليه وإن وإياك وتعالى وقد يكون كنت أنا نتفق أن سبحانه لكن كافر حكم بكفره كل يكفر يا شيخ ربيل القذافي القذافي بالله العلماء لا مرجعا؟ شخص على هل قد تقول وهل يعقل وهل أن ن إ س القرضاوي ن ع ا ق لا يكفر هؤلاء أنا يكفر أ و ل لك ا ق رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إ س ل ا أو العلماء ا ل م قبل أ ن يسقط القذ... القذافي أ ل م يذهب إ ل ى القذافي ويثني عليه ويجتمع معه بلى هل كان القضاوي مرجئا ذاك الوقت الدكتور سلمان ا ل ع و د ة قبل سقوط تونس زار تونس و أ ث ن ى على النظام التونسي و أ ن ه في تطور وتقدم نحو ا ل إ س ل ا م و أ ن ه وجد أ ن ه ينطلق من منطلقات ع ر ب ي ة و إ س ل ا م ي ة وذهب إ ل ى ليبيا ومدح النظام الليبي وقال هناك تطور حتى ت ن م ي ة د ن ي و ي ة وهناك تقارب و م ح ا و ل ة جمع ا ل ك ل م ة على المهندس سيف ا ل إ س ل ا م القذافي وهناك مطار ربما يكون من أ ع ظ م المطارات في الشرق ا ل أ و س ط و ا ل ا ق ي القامه على الدكتور أ و المهندس سيف ا ل إ س ل ا م القذافي وهذا وإن الواقع وهناك توافق له له الرجل كان إلا ليس رسمي كبير منصب يعني أن منصب في أدبي مسمى جيد عليهم ن ك ا ف ة ا ل أ ط ي ا ف والطوائف وهناك بصمات ح ق ي ق ة تحمد له ويشكر عليها فيما يتعلق بتصحيح اوضاع الكثير من الليبيين ع و د ة الذين في الخارج وهذه ب د أ ت بشكل قوي واخرون يحتاجون إ ل ى وقت حتى يستوعبوا فعلا أ ن هناك م ر ح ل ة ج د ي د ة تتشكل وتتكون خروج الناس الذين في السجن ب د ا ي ة بصمات ج م ي ل ة في موضوع ا ل ت ن م ي ة فيه يعني روح استيعابيه ة الأستاذ الصلابي علي أ خ و ا ل أ ك ب ر هو ب د ا ي ة علاقتنا بليبيا و ب د ا ي ة مشروع ا ل م ص ا ل ح ة وكثير من الخير والفضل يعني كان هو يعني طرفا مشاركا فيه في صبره و ا ل ح ة ب ي ن ا ا ل ل إ س م ي ي ن ا ل ذ ي ن ح م ل و ا ا ل س ل ا ح والحكومة مهدي من الصومال ندوه في ليبيا تمناها في الصومال إن شاء الله. والله نتمنى والله يعني أن بالمناسبة فيه حركة تنمية فيه مطار يبنى الآن يعني من سكنية تبنى بنغازي من المدن فيه طرقات حديثة يعني بدأت الآن شاء يشوف الله والله والله يا الواحد لما ليبيا مطار ربما المطارات العالم العربي طرابلس طرقات أقول لك ألف تظهر وحدة و وعدد حتى ترى مئتي بدأت ضخم أضخم أخي يفرح في في في في في في في حديثة بقدر حركة أكثر بعد الحصار يعني ليبيا تنفست ا ل ص ع د ا ء وعاشت م ر ح ل ة يعني بل أ ن ا أ ق و ل ان ه من الممكن أ ن تترشح ليبيا إ ذ ا ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى أراد ذ ل ك أ ن تكون نموذج يحتذى في النهضه في التوافق الحكومي والشعبي في إ ي ج ا د نظام ممتاز ومن هنا ا ل إ ن س ا ن يفرح لليبيا ويحزن لبلد مثل الصومال ن هل ه صنع الشيخ سلمان وهمه في زيارته ا ل أ خ ي ر لبلد عربي سمع عن أ ن ه يضطهد الحجاب ثم اكتشف عكس ذلك ويريد يصدقه ا ل آ خ ر و ن أ م أ ن ه ض ح ي ة س ل ط ة م ع ي ن ة ض ح ي ة الابتسار و ا ل س ط ح ي ة والاختزال في الرؤيا ة خ ت وتصطيح ما هو عميق لا هو يعني لا لا يحتمل صفحات ز ا ما واسع ما لا المقال لا هذا الأمر مقال هو مقال عادي ثلاث ل كل ومركب معقد عميق من هو هو هو هو يعني يتحدث عن انطباع أ و ل ي خلال أ ي ا م معدودات والداء وليست ر س م ي ة ولم يكن ل ل أ م ا ن ة لم أ ج د هناك م ح ا و ل ة ل إ ع ط ا ء ص و ر ة ايجابيه لي هذا يعني أ ش ك ر في الله ل م ي ح د ث والفجر أ ن ت ماذن فوق ا ل ذ ر ة الله أ ك ب ر ضجه وحدى وفعلا لصوره ا ل أ ذ ا ن في الفجر فوجدت أ ن الماذن تضج في, في, في العاصمه ة ذ ا لا استطيع ان اقول هذه مكرمه حكومية أو لكن هذا يعبر عن روح المجتمعات الاسلاميه إ س ل م ي ة كنت أنك تتوقع لن م ع ذانا أنه ى س س ت ح ي ي ا ولا ء ع أ ح ا ا ولا إذاعة بالمناسبة إذاعة ن زيتونة ن وجدت في قرى اللي يملكها هو شاب في مختبل العمر الثلاثين اسمه محمد صاخر مختبل في يمكن الماطري الرئيس محمد هو أنه هو دون زوج بنت أعتقد و سمعت الرجل و أ ن زوجته أ ي ض ا أ ن ه م في ا ل جمل على خير و ص ر ا ح ة أ ن ا كتبت له خطاب و أ ه د ي ت ه بعض كتبي و طلبت لقاءه و لكنهم قالوا أنه م س انه ف ر إلى ع م الماطرة قالوا ن مسافر و ق ت ه الى إ اليابان حينما رميت الذين تسميهم مرجئه العصر ب أ ن ه م يطعنون في كل د ا ع ي ة مشهور وذو عمل إ ذ ا هل كان سلمان ا ل ع و د ة عندك مرجئ ثم تابوا إ ل ى الله عز وجل حينما ضموا أ ص و ا ت ه م إ ل ى أ ص و ا ت ا ل ث و ر ة هذا أ و ل ا وثانيه ا يا ا أندي نبيل شيخ ل ل وفقك الله عز وجل للعدل تعلم وجل أن كثيراً من الناس يرى أ ن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله كفر اكبر مخرجا لله كفر مع أ ن لا نسلم أ ن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله مطلقا كفر و إ ن م ا يكون كفرا إ ذ ا كان مستحلا أ و ر أ ى أ ن حكمه أ ف ض ل من حكم الله أ و مساو لحكم الله أ و يجوز أ ن يحكم بغير ما أ ن ز ل الله أ م ا من حكم هوى و ش ه و ة ف إ ن هذا لا يكون كفرا أ ك ب ر كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر لكن لو على الذي يقول إ ن ه كفر أ ك ب ر وخالف ا ل ص ح ا ب ة في ذلك و أ ظ ن أ ن ك ممن يقول أ ن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله كفر أ ك ب ر تفصيل أ ن ا أ ظ ن هذا وقد يكون هذا غير صحيح لكن مثل شيخك شيخ عبد الرحمن عبد الخالق ممن يرى هذا القول ويتكلم دائما ب ا ل ط و ا غ ي ت والذين يحكمهم و ا ما بغير أنزل ل ل طيب يا شيخ نبيل ا أنت أن هل ترى ح ك الكويت وفقه الله عز وجل أنه كافر وجل لأنه يحكم وفقه أنه عز بغير ما أ ن ز ل الله أ م ا انك ترى ق ان فيه مانع يمنع من تنزيل هذا الحكم عليه ف إ ذ ا كنت ترى نفسك وغيرك من ط ل ب ة العلم في الكويت الذين يرون الحكم بغير ما انزل ا ه كفر لكن لا يكفرون ولي أ م ر ه م ل أ ن ه م يرون أ ن فيه مانع يمنع من تكفيره فينبغي عليك أ ن تعذر من يوافق في أ ن ما فعله القذافي من الكفر بالله من إ ن ك ا ر ا ل س ن ة من إ ن ك ا ر ا ل إ ج م ا ع لكنه ربما يرى انه كان فيه مانع يمنع من تكفيره واخيرا يا شيخ نبيل انا شيخ ب ي ل أ ن أ س أ ل ك هل كل من وقع عندك في الكفر يكون كافر أ ن ا أ ت ح د ا ك أ ن ك تقول نعم لا يمكن أ ن تقول نعم هناك من يقع في الكفر لكن هناك مواعظ تمنع مثلا أ ض ر ب لك مثال حسن ا ل ب ن ا مؤسس ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين كان يقول كلاما اسمعه ماذا يقول يقول كما حكى عنه ا خ و عبد الرحمن ي ق وهو ل و يحتفل بالمولد هذا النبي مع ا ل أ ح ب ا ب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى مشهور عن القول ب أ ن ه يرى جواز ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت والعياذ بالله فهل أن ترى أ ن الذي لا يكفر حسن البنا ولا يكفر عمر التلمساني أ ن ه مرجع أ م أ ن ك لا تكفرهم كغيرك من, من الناس الذين يقولون إ ن ه م لا يكفرون ل أ ن ه كان فيهم مانع يمنع من تكفيرهم فاتق الله يا شيخ نبيل و ح ك م بالعدل أ ل المساله ترى أن ا خ ي ي ن من أكثر خلق الله ب ح ن ه و ت ع ا ى فما ف بالذين لا ما رأيك ر ي ك ن و ما بحماس لدعوتهم مرجئة فما تعدهم مرجئة لأنهم لا أم الحكم المسألة الذين ذهبوا ووضعوا الورود الأب الروحي هؤلاء لا هؤلاء هذا خاص فقط بأهل السنة السلفيين والعياذ بالله رأيك قبره ويرون يكفرون أنه أن بأهل يكونون في عندك بذلك قولك على هل هل فقط ا ل ث ا ن ي ة التي عاب بها من يسميهم م ر ج ئ ة العصر وهو أ ن ه م لا يرون الجهاد ولم يقولوا بالجهاد إ ل ا لما وقع عليهم أو على بعضهم القتل والظلم في دمات هذا هذا ينتبه هؤلاء المقطع أيضاً ينتبه للكل حتى يعرف أن هؤلاء مدعو السلفية أرجو أن يعرف تراقض عشرين مدعو أن عندهم عاشينا سنة للكل ما يا شيخ حتى وأنت مبدأ تذكر أ م ر ي ك ا تحارب أ ف غ ا ن س ت ا ن صاروا ضد المجاهدين احتلت العراق وسفكت الدماء وهدمت المساجد صاروا ضد المجاهدين وما أ ج ا ز و ا للناس الجهاد ضد المحتل في الشيشان في كشمير في أ ف غ ا ن س ت ا ن في العراق حتى في فلسطين كل هذا الجهاد أ ل غ ي ت و ه لما صارت ق ض ي ة ا ل دماج انتبح كلهم صرخوا اين الجهاد ليش المسلمين ما ينصرونهم وأقول لك يا شيخ نبيل رويدك وعليك لك نبيل بالعتي يا شيخ هؤلاء ل ا ويعرف الناس أن ان ل الله تعالى ش ي ربيع ربيع خ ب حفظه ه الشيخ د ا م د خ ل ل ا ربيع كان يرى الجهاد في أفغانستان في بعض المناطق دون بعض بل إن الشيخ ربيع ذهب ابن باز الشيخ الله تعالى ذهب وقاتل مع الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان. ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى الجهاد إن أفغانستان كان أفغانستان في يرى في رحمه مع حفظه وكان يرى الصلح في فلسطين الجهاد عند أ ه ل العلم شيخ نبيل ع ب ا د ة لها شروط ولها واجبات و أ ر ك ا ب إ ذ ا تحققت شروطها قامت هذه ا ل ع ب ا د ة مثل ا ل ص ل ا ة لو أ ر ا د إ ن س ا ن أ ن يصلي قبل دخول الوقت هل تجوز ا ل ص ل ا ة ولا تجوز صلاته كذلك أ ه ل العلم متفقون على هذه الشروط لكن يختلفون في تنزيلها في الواقع فمثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يرى أ ن هذه الشروط م ت ح ق ق ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن وكذلك الشيخ ربيع كان يرى أ ن هذه الشروط م ت ح ق ق ة في بعض الجهات مثل عند الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى وغفر له فلذلك قال به ف إ ذ ا جاء الجهاد أ و تنادى الناس بالجهاد في مكان اخر نظر أ ه ل العلم هل الشروط م ت ح ق ق ة أ و لا ف أ ه ل العلم قد يتفقون على تحقق هذه الشروط فيقولون بالجهاد ويتفقون عليه وقد يتفقون على عدم تحقق شروط الجهاد فيتفقون على عدم فعله وربما اختلفوا فبعضهم يقول أ ن الشروط م ت ح ق ق ة فيفتي به وبعضهم يرى أ ن الشروط غير متحققه فلا يفتي به فهم عندما مثلا قالوا أ ن ت قلت أ ن ه م عشرين س ن ة لم يقولوا بالجهاد لما كانت أ م ر ي ك ا تضربنا ولما كان اليهود يضربوننا ولما ولما لم يكونوا يقولون بالجهاد فلما وقع عليهم الظلم والعدوان قالوا بالجهاد في د م ا ت فاتق الله الشيخ نبيل هذا الشيخ ربيع كان يرى الجهاد في أ ف غ ا ن س ت ا ن مع الشيخ جميل الرحمن ورحمه لماذا متحققة في ذلك. لماذا لم تعالى الشيخ الله كان الشروط له ذلك لأن ذلك يرى في يكن يرى وغفر الجهاد في العراق ل أ ن الشروط لم تكن م ت ح ق ق ة واليوم والواقع يدل على أ ن ذاك الجهاد الذي روجتم له يا شيخ نبيل أ ن ه لم يكن جهادا مشروعا لم يحصل م ن مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إ ق ا م ة الدين إ ن م ا انتهكت ا ل أ ع ر ا ب وازهقت ا ل أ ر و ا ح و أ ت ل ف ت ا ل أ م و ا ل لعدم ا ل ق د ر ة عليه ما الذي جناه الذين جاهدوا في العراق لم يجنوا شيئا إ ل ا مزيد من القتل مزيد من سفك الدماء مزيد من انتهاك ا ل أ ع ر ا ض مزيد من ذهاب ا ل أ م و ا ل والعياذ بالله فهم الذين اليوم يفتون بالقتال في دماج يرون أ ن الشروط م ت ح ق ق ة ف إ ذ ا كانوا يرون أ ن هنا غير م ت ح ق ق ة و هنا م ت ح ق ق ة و أ ف ت و ا هناك أ ن ه لا يشرع وهنا يفتون ب أ ن ه يشرع هل يعاب هذا عليهم كلا والله بل إ ن ه م ينطلقون في ذلك من الشروط التي أ م ر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مع العواطف إ ذ ا ق ل جهاد جهاد كلا وكم وكم عانى المسلمون من هذه الدعوات إ ل ى الجهاد التي لا يكون العاقبه فيها الا الخسار على ا ل إ س ل ا م وعلى المسلمين ا ل ن ق ط ة التي تليها ل ي ش تركيزهم على الدعاه المشهورين ج ي ب ل أ ي اسم داعيه مشهور ما تركوه لا تركوا شيخ أ ب ي أ س م ي شيخ صالح المقامسي شيخ حمد ع ر ي ف ي شيخ سلمان شيخ ناصر الشيخ ك أ ن بين هؤلاء هذه الفرقه التي تسميهم م ر ج ع ا ت العصر وبين الدعاه المشهورين أ ن بينهم وبينهم عداوه ة شخصية أمثلة وضربت واحد أضرب لذلك لك مثال على م ن م الذي ا ا ل أنت أردت د ف عداوه عنه الشيخ سلمان, الدكتور سلمان العودة. باسمه الشيخ ا ل ك ت و ر س ل م ن ا ل ع د ة و س م ي ت باسمه ش ي خ سلمان قلت لماذا يردون ع ل ي ه لماذا يتكلمون فيه سبحان الله هل مرجئه العصر الذي ت ن ب ز ه م بهذا الاسم هم فقط الذين تكلموا فيه أ ل ا يوجد من أ ه ل العلم من تكلم في سلمان ا ل ع و د ة أ ل ا تعلم يا شيخ نبيل أ ن الذي أ م ر وزير ا ل د ا خ ل ي ة ا ل أ م ي ر نايف الذي صار ولي العهد الان الذي امره ب إ ي ق ا ف سلمان ا ل ع و د ة والشيخ سفر الحوالي أ ن ه الشيخ عبد العزيز بن باز مع اللجنه ا ل خ م ا س ي ة من أ ه ل العلم عندنا أ ل ا تعلم يا شيخ نبيل أ ن ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي والشيخ ا ل ع ل ا م ة عبد المحسن العباد قدم للشيخ عبد المالك الرمضاني كتاب مدارك النظر الذي فيه ا ل إ ن ك ا ر والذم لسلمان ا ل ع و د ة في طريقته في ا ل ث و ر ة والتحريض على أ و ل ا د ا ل أ م و ر فلماذا تجعل أ ن الذي يرد على هؤلاء ا ل د ع ا ت هم فقط م ر ج ئ ة العصر إ ذ ا صار بن باز من م ر ج ئ ة العصر وصار ا ل أ ل ب ا ن ي من م ر ج ئ ة العصر وصار الشيخ عبد المحسن العباد من م ر ج ئ ة العصر وتقول يفعلون يتكلمون ومن يتكلمون رأوا والطعن قال للناس لماذا لا نرى العلماء يفعلون كذا؟ لماذا لا يتكلمون في الناس ومن قال لك أن العلماء لا يتكلمون في الناس بل إن العلماء إذا رأوا الحاجة في الكلام نرى أن إن كذا إذا في في في في الناس ولو كانوا ممن يشار إ ل ي ه أ ن ه من أ ه ل العلم ولو كان يشار إ ل ي ه أ ن ه من الدعاه أ و من الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ن ه م يتكلمون فيه ويظهرون عواره ت ح ذ ي ر ا للناس من الوقوع فيما وقع فيه خذ مثالا على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انظر إ ل ى ف ت ا و ه وانظر كم وكم رحمه الله تعالى رد على المخالفين من المخالفين القرضاوي الذين رد عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في م س أ ل ة الصلح مع اليهود وله رد مشهور وللشيخ أ ي ض ا رد على الشيخ الطنطاوي بل إ ن الشيخ أ ح ي ا ن ا يستخدم ا ل ش د ة الشده مع المخالفين من ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في حق الكوثري فإن عرف الكوثري عرفة بعدائه أو بكلامه أو فالشيخ ي أهل س ن ة ووقيعته فيهم ف ا ل رحمه الله تعالى اشتد في ا ل إ ن ك ا ر عليه في مقدمته لكتاب الشيخ بكر ابو زيد في الرد على الكوثري مع أ ن ه ممن يشار إ ل ي ه في العالم ا ل إ س ل ا م ي بانه أ ن من ه ل ل قال الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته لرد الشيخ بكر بوزيد قال فقد طلعت على الرسالة التي ع ع م رحمه مقدمته كتبتم ا ء فقد في بوزيد بكر ب و ا براءة ن أ ل السنة من العلماء و ق ي ة في ع الأمة فيها المجرم وفضحتم الآثم محمد زاهد ا ل محمد ك ومن ث ر ي بنقل ا كتبه م السب والشتم ا ل و ق ذلك ف أ ه انتهى ل العلم والإيمان ل ايضا م رحمه من المشار ه الله تعالى كتاب ل إ ه ومن ذلك أ ي من ش د ة الشيخ رحمه الله تعالى وصفه لمحمد المسعري نزيل لندن ب أ خ ص ا ل أ و ص ا ف فمما قاله فيه أي محمد المسعري قال إنه من دينهم أمانتهم الحاقدين قال والجاهلين الذين باعوا دينهم وباعوا على الشيطان على إنه انتهى كلامه ر ح من ه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد ا ل ث ا م ن صفحه ة بل مئه ا وأنه بل وأنه. أن الشيخ عبد بن باز في حياته قد حذر من ابن لادن الشيخ العزيز باز حياته فتاوى الشيخ المجلد التاسع في في عبد قد صفحة حذر قال رحمه الله تعالى هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أ و من المسعر أ و من غيرهما من دعاه الباطل ودعاه و ع الشر والفرقه وأن يعودوا إلى رشدهم للمسعر وأن ونصيحة يدعوا ويتركوه ي و ب ل ا وجميع من يسلك سبيلهم أن ي د ع و ان هذا الطريق الوخيم و أ يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه و أ ن يعودوا إ ل ى رشدهم و أ ن يتوبوا إ ل ى الله مما سلف منهم هذا خلقه تعاونه الذي الشيخ العزيز باز الناس ومع المخالفين انظر كيف يشتد حين الحاجة في الشدة مع المخالف فالمخالف أحياناً من من؟ مع ومع مع بن أثنيت حين رد رد عبد يشتد على وعلى كيف في تكون ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة في استخدام ا ل ش د ة معه فتستخدم و أ ح ي ا ن ا تكون ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة في استخدام اللين فيلام معه كما هي ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ي ا ن ا يستخدم ا ل ش د ة و أ ح ي ا ن ا يستخدم اللين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل إ ن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قد تكلم عن بعض الجماعات والفرق التي كما يسمى اليوم الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة مثل الإخوان المسلمون انتقدهم الشيخ عبد العز بن باز رحمه الله تعالى بن رحمه عبد فاجاب ق ل في م م و ع ل لما سئل عن حركة الإخوان المسلمين وأنها دخلت المملكة ف فترة ت ا وأنها ا و و ى منذ عن حركة ص ح ل ه الشيخ نشاط واضح بين واضح ط ب فأجاب ة الحركة وما وما مدى توفقه مع منهج أهل السنة والجماعة العلم ما وما ا أهل مع رأيكم مدى منهج في توفقه هذه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الثامن الصفحة الواحدة والأربعين قال حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص وأهل العلم أهل حركة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 و ا ل ن ذ ر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك ا ل أ ك ب ر وكذلك ينتقدون عليهم عدم ا ل ع ن ا ي ة بالحديث س السنة ن والعناية ة تتبع ب ا ل الشريف وما كان عليه سلف الامه أ أ م ة في ح ك م أسمع من ينتقدونهم الشرعية وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان كثيرة في ه احكامهم ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم و أن س الله عز ي أحوالهم انتهى ل ر ح ه الشرعيه ل تعالى ل ه فهذا ا ي خ ح م ه الله ت ا ل ى ب ن ن المخالفات التي ع ا ل إ خ و ا ن المسلمين و بين المخالفات التي عند بعض المشهورين سواء في ا ل د ع و ة أ و في الجهاد في سبيل الله في ا ل د ع و ة مثل الشيخ سلمان هداه الله عز و جل و رده إ ل ى الصراط المستقيم و مثل المشهورين في ا ل د ع و ة أ م ث ا ل أ س ا م ة ب ن لادن رد عليه الشيخ و بين ّ خ ط أ ه و دعا الله سبحانه و تعالى أ ن يكفي المسلمين شره فهل كان الشيخ ب ن باز من مرجئه العصر يا شيخ نبيل و إ ن من المؤاخذات التي تؤاخذ على الشيخ نبيل وفقه الله ل ه د ا أ ن المقدم س أ ل ه بعض ا ل أ س ئ ل ة فلم يجب عليها الجواب الوافي أ و انتقل إ ل ى ا ج ا ب ة لا تتعلق بالسؤال فمن ذلك أ ح ي ا ن ا ً بعض الطوائف الثانيه ة من يكون ن اللي قد د ع م ل و ث ة ا ش ع ر ي ة أ و على م ب د أ أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة مثلاً تجد أ ن ه م لا ت ك و ن و ن حادين معهم وتتلطفون معهم وتتكلمون ب ل غ ة ل ط ي ف ة وهؤلاء هم الذين يدافعون على العقيده الصحيحه يا ل هل خالفوك في توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات هل خالفوك في توحيد ا ل أ ل و ه ي ة هل خالفوك في مسائل ا ل إ ي م ا ن في مسائل ا ل ص ح ا ب ة في مسائل الغيب هل خالفوك في, أصول التي يتلقى في الاصول التي يتلقى بها يتلقى ب ه الاحكام ا ا ل ش ر ع ي ة الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع وغير ذلك إ ن ك فيما أ ظ ن أ ن ك تتفق معهم في مثل هذه ا ل أ ص و ل فلماذا هذه ا ل ش د ة معهم مع ترك من يخالف أ ه ل ا ل س ن ة في أ ص و ل ع ظ ي م ة مثلا لماذا لا نرى هذه ا ل ش د ة مع ج م ا ع ة التبليغ الذين أ ص و ل ه م في الهند ماذا ا ل م ت ص و ف ة الذين يبايعون على الطرق ا ل ص و ف ي ة ا ل غ ا ل ي ة والعياذ بالله لماذا لا نرى هذه ا ل ش د ة معهم الذين يقعون في م خ ا ل ف ة في ا ل ر ب و ب ي ة و م خ ا ل ف ة في ا ل أ ل و ه ي ة و م خ ا ل ف ة في ا ل س ن ة والعياذ بالله لماذا لا نرى هذه ا ل ش د ة مع ا ل إ خ و ا ن المسلمين فيما عندهم من مخالفات ع ظ ي م ة منها ما تقدم من حسن البنا ومنها مثلا ك ل م ة حسن البنا التي تتابع عليها ا ل إ خ و ا ن المسلمون مثل الغزالي ومثل القرضاوي يقولون أ ن العداء الذي بيننا وبين اليهود ليس عداء دينيا إ ن م ا العداء إ ن م ا هو من أ ج ل ا ل أ ر ض م اليس رأيك في هذا ا ك ل ل ا م أ هذا يخالف كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تنكر على ا ل إ خ و ا ن المسلمين مخالفتهم ل أ ه ل ا ل س ن ة في طريقتهم مع أ ه ل البدع ف إ ن ه م يقولون ا ل ق ا ع د ة ا ل م ش ه و ر ة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهذا ليس في نطاق أهل اهل ل س ن ة ذ ه ا ق السنه ع د ة و قيلت بين أهل ل ا ة لتان ذ ا صحيحا لكنهم يقولونها ويطبقونها لكنهم مع و ك ا ب ر أ ه ل البدع مثل ا ل ر ا ف ض ة ان تعلم أ ن ا ل إ خ و ا ن المسلمين يمجدون ث و ر ة الخميني و أ ن حسن ا ل ب ن ا س ع ى في التقريب بينهم بين أ ه ل ا ل س ن ة وبين ا ل ر ا ف ض ة و أ ن كثير من ا ل إ خ و ا ن المسلمين اليوم الذين تمدحهم في توليهم في كثير من البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ه م يمجدون ث و ر ة الخميني ا ل ث و ر ة ا ل ص ف و ي ة ضد أ ه ل ا ل س ن ة أ ي ن أ ن ت أ ي ن شدتك هذه وغيرتك هذه ا ل ش د ي د ة لماذا لم توجهها إ ل ى الذين يخالفونك في أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا في من يخالفونك في بعض المسائل ا ل ج ز ئ ي ة لو كانت لو كانت صحيحه ذ ا ما يشق الصف يشق لا انا, أنا بالعكس أ ن ا انبه أ ن هذه ا ل م ج م و ع ة هذه الفئه ة يجب أن نبتعد أن ن ع ا لأنها ا ل ل سوف س صف تشق م م يجب ن نعم نتكلم بهذا فقط من باب يا فقط م ا ا ع ة ت ع د و ان ع هذه ا ل ف ت نبتعد ة وأنا ما سميت أحد ترى. ابتعدوا عن هذه الفتنة؟ ما ا سميت ترى و ا عنها ذ ه لانها ف ت ن ة سميت م أحد كل من اتصف ب ذ ا ل و ص ف يجب أن ن تشق ج ن النهاية ب هذا هذا الذي الوصف في ي ا ل صف و ه ذ المسلمين ا ذ ي ي ز ق ا ل م سبحان التسمية إنسان الله أنت ذكرت من الأوصاف ما ما أنت من من وكل المقصود هو أشد ذكرت يعرف من المقصود. أ ن ك تقصد من يسميهم بعض الناس بالسلفيين ومن يسميهم بعض الناس ب ا ل ج ا م ي ة ومن يسميهم بعض الناس مثلك بمرجهات العصر كل الناس يعرفون هذا قصدك فلماذا تعيب عليهم ا ل إ ن ك ا ر على الجماعات ا ل م خ ا ل ف ة ثم تقع في ا ل إ ن ك ا ر عليهم والتحذير منهم كان ا ل أ و ل ى ان تلتزم ما تنتقده عليهم تقول انهم يحذرون من ا ل ن ا س انت لا تحذر تقول انهم يشقون الصف لا تشق الصف لكن هذا هو التناقض بعينه شيخ نبيل ثم أ خ ت م أ ي ه ا ا ل أ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ب أ ن ه ينبغي أ ن يعلم أ ن من يسمون اليوم م ر ج ع ة العصر أ ن ه م فيما أ ع ت ق د و أ د ي ن الله عز وجل به ونقصد أمثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى والشيخ مقبل بن هادي الوادعي ع ل ا م ة اليمن رحمه الله تعالى وغيرهم من المشايخ الذين اشتهروا بهذه ا ل د ع و ة بل مثل الشيخ محمد بن أ م ا ن الجامي الذي تنسب له هذه ا ل ف ر ق ة زورا وبهتانا الذي أدين الله عز وجل به أنه ليس عندهم أصول أدين أنه عندهم به عز تخالف اصول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فكيف يقال إ ن ه م ف ر ق ة خارجه عن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يحذر منهم ثم انظر كل ما ينتقدونه على هذه ا ل ف ر ق ة هل هم اختصوا به أ م أ ن أ ه ل العلم أ ئ م ة الزمان في هذا الزمان و أ ئ م ة السلف أ ن ه م يفعلون مثل من ا هؤلاء ا يفعل ي ل ذ يسمون بمرجأة العصر. من التحذير ع ص ر من ا ل من المخالفين واهل البدع والكلام فيهم من ا ل أ م ر بالسمع و ا ل ط ا ع ة ل و ل ا ة أ م و ر المسلمين من نشر ا ل ع ق ي د ة والتوحيد و ا ل س ن ة وغير ذلك من المسائل التي ا ل ينتقدونها و م ي على من يسمونه بمرجئة يسمونهم ب م ر ج ئ ة العصر وهم في ذلك مقتفون للسلف الصالح وهم متابعون ل ا ئ م ة العصر فالله الله ايها الاخوه والاخوات أ ن يزن ا ل إ ن س ا ن بميزان العدل و أ ن ي س أ ل وينظر افتح يا أ خ ي واسمع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الشيخ محمد بن امان الجامع الشيخ محمد أ م ا ن الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي هم أ ك ث ر من توجهت له السهام للطعن في من يرمونهم ب أ ن ه م م ر ج ئ ة العصر و أ ن ه م ج ا م ي ة و أ ن ه م س ل ف ي ة فانظر كلام أ ه ل العلم في هؤلاء وهل كانت لهم أ ص و ل م خ ا ل ف ة ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ م لا ثم ح ك م بما يمليه عليك دينك الذي أ م ر ك الله عز وجل به وفي الختام اوجه ر س ا ل ة إ ل ى ا ل إ ع ل ا م ي عبد الله ا ل ب ديفر أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ س ت ا ذ أ ن ت دعوت لهذه أو لهذا ه ه أو ل ذ اللقاء له لقاء الجمعة وهو كثير من التيارات التي تسمى التيارات ا ل إ س ل ا م ي ة ن ا ق ش ت ه م وسمحت لهم ب أ ن يطرحوا ر أ ي ه م فلماذا أستاذ ا ع ب د لا ل ل ه ت أ ت ي بالطرف الذي يوجه له النقد لتسمع منهم ويسمع الناس ما عندهم أ م ا أ ن يؤتى بطرف ويسمع حكمه ولا يؤتى بالطرف ا ل آ خ ر ف إ ن هذا والله من الظلم والجور الذي أ ر ج و الله سبحانه وتعالى أ ن لا تكون من أ ه ل ه أ س أ ل الله عز وجل أ ن يوفقني و إ ي ا ك م إ ل ى العلم النافع والعمل الصالح إ ن ه على كل شيء قدير واخر ا دعوان ة أ ن تصير وفيها مدح ا ل أ ا و ر في ا ل م م ل ك ة و أ ن مدحه الشيخ رافيه للحكام نفاق ومع أ ن هذا غرض وخطا عظيم ولكن ا شيخ ربيع من غلاء السنه و من اولي الخلق ساعطي بدون سليمه فمنهجه قوي لكن ا الناس أ ن يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس ل من خ ي وتموض هذه المتاخرين و لا عليكم غني جاري وطلابها ا ل د ي للعلم وفي ا ل ع محمد الاشهاد رحمه الله في ولاية في العام رحمه الله. فأوصي من, من كتبهما نسال الله ان يوفق, إلى يوفق الجميع الى ارضه وان ي و ف ر م ي ثقيل الشيخ محمد ا الشيخ م ك ت ب ا ت كتاب الانتصار ل ك ت ا ب العزيز الجبار ل ل ص ح ا ب ة ا ل أ خ ي ا ر وكتاب كشف زيف التصوف للدكتور ربيع المدخلي هل تنصحون به والرجل طيب ومعروف وعالم اما الكتاب أ ن ا ما ق ر أ ت ه حتى أ ح ك م علي هذا ن ا ي خ ي و ا ل م ا ت اهل ا ل ز ي و ا ل م ي ح المحمد من عبد الله بن الله بن عبد ل د الله د الله ب عبد ا ل ل ن عبد ا ل ه بن عبد ا ل ن عبد ه عبد الله بن عبد بن عبد الله ا ب ا ل د الله ب ب د ع ا ل ن ع ب ل ل ه ل ل ن عبد ن الله ا ل الله ب ا ل ل ن الله ب ع الله ن ا ل الله ب الله ا بن الله بن ب د ع ب ا ل بن عبد الله بن ع ا ل بن ه بن ع ب ا ل عبد عقيده ص ح ي ح ة ولا يدافع عن الشيخ محمد بن عبد الرسول رحمه الله عليه إ ل ا من هو أبن لأن يحسن امر ل ل ظ الشيخ ن ا ل م ح ي ن بان ل الإسلامية في يحسن ن فيها في عهد ل م بين ا وهو نشط ف الرد على كثير م ا ل ن ا س فهو من اهل العلم ومن اهل العقيده ا ل ص ا ح ة وما دام انه يدافع عن شيخ الاسلام هذا كتاب جديد او اخرى